كم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.